لا يتقون، لا يسوون أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنته الفائضون. لو أنزل هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيتهم قاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.